حديث وصلنا نعم لا أ ر ي د التسميع وصلنا أه؟ باب التيمم طيب من ي ق ر أ من باب التيمم فليقل و أ ن ا نعم قم انت قم بارك الله ب ي ك وارفع صوتك حتى يسمعوا الذين عند خزانات النصر よいしょ。 ثم مدح الشمال الهدوء يا إ خ و ة جزاكم الله خ ي ر يا ط ل ب ة العلم الهدوء وظاهره وجهه جزاك الله خيرا الله يحفظكم يقول ه ن ا الابيات قد اعطي ا ل أ خ ت ا ل ك ل ا ب ف ض ل يا أ ر ح م ت ب ا ك الله خيرا ابيات بلال أ ل ا ليت شعري هل أ ب ي ت ليله بواد وحولي ا ذ خ ر وجليل وهل أ ر د ن يوما مياها م جنه وهل ي ر د و لي ش ا م ة و ت ف ي ل قيل أ ل ا ليت شعري هل أ ب ي ت ن ل ي ل ة ب ولكن د و و ح إ يجب ان يكون هناك اجراءات ويجب ان يكون هناك اجراءات ل س ل ل أ م ويجب ان يكون هناك ل اجراءات عن ابي جعفر محمد بن ع ن ي بن الحسين ا ل ت يمر ونراجع لا ما هناك نراجع إ ن شاء الله الدرس القادم الوقت باقي اخي ه كم بقي ن ص س ا ع ة ب ا ق ي ة هيا ننطلق إ ن شاء الله عن جابر بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم قال اعطيت خ م س ة لم ي ع ط و ن أ ح د من ا ل أ ن ب ي ا ء القربي و هذه من خصائص النبي صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم و لقد س أ ل ن ا م ر ة عن هذه الخمس و استفدنا من عبد ا ل م و ي م ف ا ئ د ق و أ ن ت أ ن ت الذي وراك الذي وراك ء ما هي ا ل ف ا ئ د ة التي استفدنا ه ا من عبد ا ل م و ي م ج ل ي د ا كم لك يوما ولا يومين اي لي يوما فقط ركض و ح ي ا ة الله ما ينفع اذا استفدناها من عبد ا ل م ؤ ي م ن ما لك تدلي ر أ س ك قم قم ر أ ي ت ك لا ر أ ي ت ك ما مثلك يدلي ر أ س ك قم ا ف ع ر أ س ك فوقك <تصفيق> أ ن ت لي بمسلم هكذا、أيوة. السؤال ماذا استفدنا من ف ا ئ د ة اخينا عبد المهيمن التي قد طار بها فرحا、إجلس. نعم أ ح د ك م يقول زغير من ز غ ي ر ا زغير ا ب ر ا ي ن أ ي ن هو وعبد المؤمن قد أ خ ا ذ ن ا ف هذا الحديث ب ف ا ئ د ة ما هي ستا وليس خمسا أ ض ا ف ه في ر و ا ي ة البخاري ما هي التي أ ض ي ف ت اجلس عند أ خ ي ن ا النحوي امس لعنا خليل لكن اليوم سنرضيه إ ن شاء الله قم و اوتيت جوامع الكلم أ ح س ن ا ط و النحوي كتابا اتوا كتاب ل أ خ ي ن ا النحوي ف ض ل عطيه جزاك الله خ ي ر طيب إ ذ ن اوتيت جوامه ا ل ك ل ي م ايضا مما أ ع ط ي للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ي ؤ ط ا ه أ ح د من ا ل أ ن ب ي ا ء قبله نصرت بالرعب مسيره شعر خافه ا غ ر و م وهو لم ي ص ر إ ل ي ه في مسيره شعر وهذا أ ن الله عز وجل القى في قلوب أ ع د ا ء الرعب سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب و ل سكن هذا من النصر العظيم أ ن يلقي الله في قلوب ا ل أ ع د ا ء الرعب فيخافونك وهم لم يروك يخافونك أ ح ز ا ب ه م ب و ك تاكد لم يعطهن أ ح د من ا ل أ ن ب ي ا ء ق ب ل ه نصرت بالرعب م س ي ر ة شهر و جعلت لي ا ل أ ر ض مسجدا و طهورا ف أ ي م ا ر د ن ي من أ م ت ي ادركته الصلاه ل ي ص د ي فيه أ ن ا ل أ ر ض ط ا ه ر ة و ا ل أ ر ض كذلك أ ي ض ا يتيمم عليها وهي من الصعيد الطيب ف أ ي م ا ر ج و ا من أ م ة أ د ر ك ت ه ا ل ص ل ا ة فليصلي يعني ولو لم يكن معه ما وقد تاتي احوال من لطف الله ورحمته ان لا يتيسر المال فمن أ ج ل هذه ا ل ح ك م ة ا ل ع ظ ي م ة أ ن لا ينقطع الناس عن طاعتهم وعبادتهم لربهم شرعت يوم كبدل للوضوء والغسل وذكرنا أ ن له سببين وذكرنا أ ن له سببين فما السببان نعم عندما م ت ك ي على الساري ة هناك قم عدم وجود الماء خ ش ي ة الضرر باستعمال الماء إ ذ ن ه م ا سببا طيب فايما رجل من أ م ت ي أ د ر ك ت ه الصلاه ليصلي دليل السبب ا ل أ و ل قم أ ن ت الذي وراءك عبد ا ل م س ي ح الذي وراءك الدليل ا ل آ ي ة فان لم تجدوا ماء فتيمموا ص ع ي ب ا ط ي ب ا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه أ ح س ن جزاك الله خيرا و أ ي ض ا ح د ي ث م ن حديث, حديث عمراء إ ن م ا عليك بالصعيد فانه لانه قال اصابتني جنابا ولا ماء طيب خشيه الضرر باستعماله ما دليله نعم عندك يا اخان هناك عند الذي رفع يده قم حديث ع、hmm! م ر بن ع ا ص ما الحديث ل ل البارحه ي ل البارحه ا نعم أ ن ت تقطع من الحديث نتفا بماذا رفعت يدك أ خ ا ف أ ن ك توهمني ربما كنا نفعل شيئا من هذا ونحن في الابتداء إ ذ ا كان المدرس صعبا فكنا نرفع الدين ا ونحن نجهل الجواب من أ ج ل أ ن ن ه م ه م اننا نعرف فينصرف بصره إ ل ى غيرنا ويا لله إ ذ ا عرف ا ل أ م ر نعم انت من هؤلاء يا أ خ ا ن ل ذ بارك الله به أ ع ط و ه كتابا هذا اعطيه ك ت ا ب نعم من يقول أ ن ا قم حديث جابر بن عبد الله عندما قتلوه لا لما قالوا له اغتسل وكان في ل ي ل ة ب ا ر د ة فقال قتلوه قتلهم الله أ ل ا س أ ل و ا ان لم يعلموا ف إ ن شفاء اي س ؤ ا ل إ ن م ا كان يكفيه ان يتيمم صحيح لا هذا غير ويبقى معنا حديث ع م ر بن العاص ما هو لا تدري اجلس و ا ط و ر كتابا خذ هذا الكتاب نعم فمن يقول أ ن ا هذه ا ل ج ه ة هم يا أ خ ا ن ا الذي وراءك يا ظالم الذي وراءك هم, هم هم بارك الله فيه حديث ع م ر بن العاص ماذا فيه أ ن ه احترم في ل ي ل ة ب ا ر د ة فكان فكان ماذا كان الجو باردا ً والسماء م م ط ر ة <تصفيق> اجلس بارك الله فيه عندك ا خ ا ن ق م يا صاحب ا ل ن ظ ا ر ة قل بارك الله فيه من أ ي ن انت انت جلس الاول من اين من بني و ل ي أ هنيئا لكم من ما حصل من خير في ازاحه اهل الباطل طيب أ خ ا ن ا أ ح س ن ص ل ب أ ص ح ا ب ه وجنو في ليله بارده بعد ان تيمم وانما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروا قال صليت باصحابك وانت جنو قال ذكرت قول الله لا تقتلوا انفسكم ふわりと言われているのはあなたの声が聞こえます。 قال هنا ف أ ي م ا رجل من أ م ت ي أ د ر ك ت ه ا ل ص ل ا ة ليصلي واعلت لي الغنائم بقي أ ع ض ا ء التيمم كم يا قم يا محمد قم قم كيف انت م ت ك ه ا ت اعضاء التيمم كم الوجه واليد يعني إ ل ى الذراع إ ل ى المركبين يعني الوجه والكفاء هكذا إ ج ل س مع الدليل هذه ث م ن عمار بن ياسر صحيح أ ح س ن طيب طيب اعطيه كتاب صلى الله عليه و سلم هذا شفع لك أ ك و ن اياك اخي ربي احفظكم ا شا. شاء الله طيب قال و أ ح ل ت ن ي الغنائم ا ل غ ن ي م ما هي هم الغنائم ما هي الغنائم ا ل ذ ي تؤخذ من العدو أ ح ي ا ن ا جارك يكون عدوا ل ا ت أ خ ذ منه تقاتل جارك إ ج ا ب ة ليست إ ج ا ب ة فقيه اجلس هذه إ ج ا ب ة ليست إ ج ا ب ة فقيه نعم قم ما يؤخذ من الكفار في قتالهم نعم صحيح أ ح س ن ت أ ن ت وهو قرب ي ن هو ا ل أ خ الذي قام أ ع ط ي ا ل كتاب هل زعلت من ا ل ع ب ا ر ة ما تزعل إ ذ ن هي التي ت أ خ ذ تأخذ من الكفار عند ق ت ا ل وهي تختلف عن ا ل ف ي ء ا ل ف ي ء ما هو ي أ خ ذ منهم دون قتال طيب طيب أ و لا ف إ ذ ا ي س ت ر ط في ا ل غ ن ي م ة تكون من قتال المسلم لك كان كان ا ل أ ن ب ي ا ء كان الانبياء لم تحل لهم الغنائم لكن ا ل ن ب ي ا صلى الله عليه وسلم احلت لهم الغنائم و ح ل ت لي الغنائم ولم تحل تحل لاحد قابلي يعني من ا ل أ ن ب ي ا ء واغطيت ا ل ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم اعطي ا ل ش ف ا ع ة وفي هذا رد على الذين يقولون بعدم ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ش ف ا ع ة قد ثبتت وهي مما تواترت ح ف ظ الناظر قوم مما تواتر, من مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب و ر ؤ ي ة ش ف ا ع ة والحوض ومسح خفين و ه ذ ه بعض أ ح س ن ت يا ايمن تفضل و إ ي ا ك اذن خبر ا ل ش ف ا ع ة متواتر ولقد الف فيه شيخنا كتابا مباركا الصحيح المسند في ا ل ش ب ا ع ه ك ذ ا عنوان ل أ ن الشيخ أ ك ث ر من ص ح ي ح المسند ص ح ي ح المسند بالقدر الصحيح المسند مما ليس ب ا ص ح ي ح ي ن صحيح المسند في دلائل النبوه فانا ظننت انه نفس العنوان لا الاخوه يقولون ا ل ش ف ا ع ة صح درسنا فيه شيخنا رحمه الله لما كنا هنالك رحمه الله و غفر له و ا ل ش ف ا ع ة الكبرى العظمى للنبي صلى الله عليه و سلم التي اختصه بها ربنا عز و جل في ذلك اليوم العظيم فلا ي ش ف ى أ ح د من ا ل أ ن ب ي ا ء ي أ ت ي النبي صلى الله عليه و سلم إ ل ى آ د م إ ل ى نوح إ ل ى موسى ي أ ت ي الناس ياتي الناس إ ل ى آ د م إ ل ى نوح إ ل ى موسى إ ل ى عيسى حتى يقول عيسى عليه السلام إ ذ ا ه إ ل ى محمد نبي قد غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما ت أ خ ر فياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيخر عند العرش ويلهم من التسابيح والمحامد ما لم يطاهم ع من قبل ويقول الله يا محمد ارفع ر أ س ك سل تعطى و ش ف ى تشفع فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أ م ت ي اللهم أ م ت ي ف ن س أ ل الله العظيم من فضل أ ن يكرم أ ن تشملنا ش ف ا ع ة نبينا صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم إ ذ ا الخبر ا ل ش ف ا ع ة متواتر ولقد شفع لعمه أ ب ي طالب أ ي ض ا فهو في ضحضاح من ا جمرتان يغلي منهما د م ا غ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إ ل ى قومه خ ا ص ة و ب ع ث إ ل ى الناس عاما وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين و الذي نفسي بيدي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إ ل ا كان من اهل النار فنبينا صلى الله عليه و سلم بعث للعالمين وهو ر ح م ة للعالمين وهو ه د ا ي ة للعالمين إ ن أ ر س ل ن ا ك شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا إ ل ى الله ب إ ذ ن ه و سراجا م د ي ر ا صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم نعم و على كل ان تذكرت ن ي ا ل س ف ا ء على شرور أ ن ي أ ذ ن الله عز و جل بها و أ ن يرضى الله عن المشفوع له أ ن ي أ ذ ن الله بها و أ ن يرضى عن المشفوع له لا يشفعون إ ل ا لمن ارتضى من ذا الذي يشفع عنده إ ل ا ب ا ذ ن وقال الله بالكفار لا تنفعهم ش ف ا ع ة الشافعين ف إ ذ ن ي أ ذ ن الله للشافع ويكون راضيا عن المشفوع له نعم و رضي بالله ر ا و قال اله و صحبه اسعد الناس بشفاعتي من قال لا إ ل ه إ ل ا الله خالصا من قلبه قال باب الحي عن عائشه رضي الله عنها أ ن ف ا ط م ة بنت أ ب ي حبيش قالت س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت س أ ل ت فقالت إ ن ي استحاض فلا أ ط ه ر أ ف أ د ع ا ل ص ل ا ة قال لا إ ن ذلك عرق ولكن دع ي ا ل ص ل ا ة قدر ا ل أ ي ا م التي كنت تحيطين فيها ثم ا غ ت س ل و صلي و في ر و ا ي ة ليس ب ا ل ح ي ض ة فاذا أ ق ب ل ت الحيضه ف ت ر ك ا ل ص ل ا ة فيها ف إ ذ ا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدماء و صلي باب الحيض مع ق ل ة ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة في هذا الباب فهو من أ ق ل ا ل أ ب و ا ب أ ح ا د ي ث لكنه من أ ك ث ر ا ل أ ب و ا ب إ ش ك ا ل ا ت من أ ك ث ر ا ل أ ب و ا ب اشكالات قال النووي والنساء بحر لا ساحل له أ ي أ ن مشاكل الحيض في الغالب أ ن النساء أ ع ل م بهذا وهي أ د ر ى بهذا لكن ا ل أ ص و ل التي ينبغي أ ن يعلمها النساء على فرض عيني ا ل م ر أ ة ينبغي أ ن تعلم هذه ا ل أ ح ك ا م ل أ ن ه ا ينبني عليها الطهاره و ينبني عليها ص ح ة صلاتها و صيامها و عباداتها في بعض شعائر الحج و قراءتها ل ل ق ر آ ن و دخولها للمسجد و استمتاع زوجها بها كل هذه المسائل لها ع ل ا ق ة أ ن تتفقه بها ا ل م ر أ ة و هذا يكثر فيه الجهل بين النساء ذكر هذا أ ب و الفرج الجوزي في كتاب ه أ ح ك ا م النساء أ ن الجهل يكثر بينهن و تجد ا ل م ر أ ة في ح ي ر ة من أ م ر ه ا قد تكون طاهرا وهي لا تصلي وقد تكون حائضا وهي تصلي ف إ ذ ا تعلم هذا تعلم هذا العلم يعتبر عينيا على ا ل م ر أ ة التي قد بلغت أ ن تعرف ن تعرف هذا ا ل أ م ر وضوابط هذا ا ل أ م ر و متى تكون ط ه ا ر ة و متى تكون غير ط ا ه ر ة الحيض أ ي ه ا ا ل إ خ و ة يعرفه العلماء ب أ ن ه دم أ س و د خاتر تعلوه ح م ر ة في بعض تعريفات العلماء على هذا النحو و هو غير دم العرق الذي يكون عن جرح ف إ ن ه يكون سائلا و الحيض في ا ل ل غ ة السيالان و قد كتبه الله عز و جل على نساء بن ي آ د م و الحيض لا تملكه ا ل م ر أ ة فالنبي صلى الله عليه و سلم يقول ل ع ا ئ ش ة إ ن حيضتك ليست بيدك ي فهو دم أ س و د خاسر تعلو ح م ر ة و هو خ ل ق ة في النساء جعله الله ل ح ك م ة ع ظ ي م ة فهو هذا الدم يكون للجنين بعد ذلك لبنا و لذلك يقل أ ن تحيض ا ل م ر أ ة الحامل بل هو من علامات الحمل انقطاع دم الحيض عنها و الله عز و جل كذلك جعله إ ذ ا زاد خرج من ا ل م ر أ ة و على كل كما سمعت هو خلقه فيها و أ م ر كتبه الله على نساء بني آ د م طيب يبقى معنا قبل أ ن نخوض أ م ر ا ل ا س ت ح ا ظ ة في هذا الحديث ل أ ن الباب هو في ا ل م س ت ح ا ض ة أ ق و ل أ ن حديث ع ا ئ ش ة في الواقع هو في ا ل م س ت ح ا ض ة إ ن ي ا س ت ح ا ض فلا أ ط ه ر و ا ل ت ف ر ق بين ا ل م س ت ح ا ض ة والحائض أ ق و ل أ ن أ و ل ا أ ن دم الحيض يعتبر نجسا و ه ب ا باجماع العلماء الحيض دم نجس يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا ل ن س ا ء ب ي المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فهو نجس بحديث اسماء بالبخاري ومسلم سالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم إن ارايت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضه كيف تصنع فقال النبي صلى الله عليه و سلم إ ذ ا أ ص ا ب ت اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضه فلتقرضه و لتنضحوا بما ثم لتصلي فيه إ ذ ن أ م ر النبي صلى الله عليه و سلم بقرض هذا الدم ب ا ل أ ص ا ب ع ولتنضح ا ايضا حتى تتاكد من ذهاب اثر هذا الذنب وجاء في حديث ام قيس بنت محصن ويصححه شيخنا في الجامع الصحيح حكيه بضلع واغسليه بماء وسد من اجل ان يذهب اثره فاذا أ بقي اثره قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أ ث ر وغسله بالماء والسدر كي يطيب ل أ ن رائحه دم الحيض ر ا ئ ح ة ك ر ي ه ة فتحتاج ا ل م ر أ ة أ ن تطيب الموضع قال إ ذ ا أ ص ا ب ثوب إ ح د ى ك ن الدم من الحيضه ف ل ت ق ر ض ه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم ا ح ي ض يدل على نجاسته يدل على نجاسته وكما سمعت هو نجس ب إ ج م ا ع المسلمين طيب سنقرا هذا هنا بين أ ي د ي ن ا حديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها و قبل أ ن نتكلم عن ا ل م س ت ح ا ض ة أ ر ج ع إ ل ى الحيض الحيض تطرا عليه أ م و ر انتبهوا يا ا خ و ة الحيض تطرا عليه أ م و ر ايش هي هذه ا ل أ م و ر ا ل ز ي ا د ة أ و النقصات يعني إ م ر أ ة ع ا د ة حيضها خمس أ ي ا م ف ت ف ا ج أ أ ن ه صار ست أ و سبت أ و يكون عادتها ست ت ف ا ج أ أ ن ه صار خمس أ و أ ر ب ع فهذا يطرا على الحيض كذلك يطرا عليها يطرا على الحيض ا ل ت أ خ ر و التقدم كانت حيضتها ت أ ت ي في أ و ل الشهر ف صارت ت أ ت ي في آ خ ر الشهر أ و كانت في آ خ ر الشهر فصارت ت أ ت ي ه ا في أ و ل الشهر. هذا ي ط ر أ على الحيض ي ط ر أ عليها يطرا على الحيض أ ي ض ا الثالث ص ف ر ة أ و ق د ر ة ص ف ر ة أ و ق د ر ة عرفتم فيحصل هذا ي ط ر أ على الحيض بدل ان يكون د م ن أ س و د ا خاترا صار ا في ص ف ر ة أ و ق د ر ة و سياتي الكلام على هذه المواضع ي الرابع بما يطرا على الحيض أ ن ترى ا ل د م يوما و يوم ترى ن ق ا ء يوما اخر أ ق و ل ا ل ر ا ب ع ا ل آ ن ا ل ن ق ط ة الرابعه مما يطرا على الحيض ترى ا ل د م يوما و ينقطع وترى ا ل ط و ر ه يوما ً وينقطع وهذا يحصل للنساء عرفت م ا ل أ م و ر التي تطرا كم عددها فمن يقول أ ن ا قم أ ن ت أ ن ا أ ع ر ف أ ن ك تتمنى غيرك قم ا ل أ و ل ا ل ز ي ا د ة والنقصان يعني ز ي ا د ة أ و النقص التقدم أ و ا ل ت أ خ ر مالك اجلس اتيت باثنين قم يا اخي هذا ث ن ت ن اين ا ن هذا ا ل أ خ لا ما هو انت الذي وراءك لا على شمالك ما بقي إ ل ا أ ن تقوم من أ ي ن اباري أ د ر س أ ن يومان ف س ك يوم ع ل ن ا ل أ م و ر التي ت ط ر أ على الحيض ا ل ز ي ا ن ة والنقصان ت ق د م و ت أ خ ر صفره وقدره او قدره التقطع في الحيض ترى يؤمن حيضا ثم ينقطع و ي أ ت ي ظهرا وهكذا ف ا ل ا ن ت ط ا ع في الحيض هذا مما ي ط ر ق على الحيض ا ل أ و ل ى تفضل يا اخان الذين بنوباري إ ذ ا تبقى معنا ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى ا ل ز ي ا د ة أ و النقصان التقدم أ و ا ل ت أ خ ر هذا العلماء اختلفوا في هذه ا ل م س أ ل ة في النقطتين في ا ل ز ي ا د ة و النقصان و التقدم و ا ل ت أ خ ر لكن الصواب ما هو أ ن ه ا متى ر أ ت الدم فهو حي و متى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عن عادتها أ و نقصت و سواء تقدمت أ و ت أ خ ر ت معي ا إ خ و ى أ ق و ل ان العلماء اختلف في هذين الصواب ن ن و ع ي ا ل هو متى ر أ ت الدم فهو حي ومتى رأت متى طهرت فهي طاهر سواء زادت عن عادتها أ و نقصت وسواء تقدمت عادتها أ و ت أ خ ر وهو مذهب الشافعي واختاره شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه ف إ ذ ا ا ل م ر أ ة هنا لا ينبغي أ ن تكون في ح ر ك كانت عادتها خمس صارت ست طالما الدم باقفه و دمه حي و ا ل أ ص ل في الدم الخارج من ا ل م ر أ ة هو دمه حي ليس دم عرق ليس دم الجرح أ و جرح هو دم إ ر ق حي من أ ر ا ن ا يتوضا يتصدق جزاكم الله خيرا ل م ن ا ر واستقرت ا ل ا ر ت ى اخر هذا يضر لا يضر إ ذ ا كان من ع د د ت ه ا ست ايام فببعض ا ل أ ي ا م ص ا ر س ب ع نقول واحد ست صار خ م س نقول وامس حيث قد يزيد وقد ينقص من ع د د ت ه ا في أ و ل الشهر فجاء في آ خ ر ه ح ي من ع د د ت ه ا في آ خ ر ه فجاء في أ و ل ه حيث عرفتم ف إ ذ ا هذا لا يؤثر في الحكم عليه نادرا حل المساله ا ل ث ا ن ي ة هو م في الشكل نعم ص ف ر ة أ و ص د ر ة يعني ترى الماء اصلا ككتاب ترى الماء الدم اصغر كماء جروح أ و متكدرا بين ا ل ص ف ر ة والسواك متكدرا بين ا ل ص ف ر ة والسواك يصير الدم كانه م ع ء جرح هذه ا ل ص ف ر ة و ا ل ق د ر ة إ ذ ا كانت في الحج متصله به قبل الظهر لا تظر ه بكونها حائرا لا تظر ه بكونها حائرا اذ ا د يصير تم الدم ح في اخره قبل الظهر يصير قدره و س ف ر بخلاف ق ر و ج ه في أ و ل أ ي ا م ي ع د د ن ا دليل ذلك قوله ام ع ظ ي ة رضي الله عنه كنا لا ن ع ذ ا ل ص ف ر ة و ا ل ق د ر ة بعد ا ل ط و ر شيئا رواه ا ل ر م ذ ي الصحيح والالباني كنا لا ن ع ذ ا ل ص ف ر ة و ا ل ق د ر ة بعد ا ل ط و ر شيئا عرفتم ا ل آ ن مما يدل على ن ا ل ص ف ر ة و ا ل ق د ر ة قبل ا ل ط و ر تعتبر شيئا أ ي تعتبر ايضا ل ل ما يحصل ان ا ل ص ف ر والكدره في الواقع زكاه م ت ص ل ة ب ا ل ح ي م قبل الصوم كانت سابعه ا ل ح ي م ولم يشترط أ ن يكون من حيث على الصكه التي كان ف ي ه في أ و ل ع ب د ت ه لا ربما يقول أ ن يكون ص ف ر ة ه او كدره بين ا ل ز و ا ب و ا ل ص ف ة أ و يقول كمال الجرح وهذا لا يكون عن كونه ايضا ولا يكون عن كونه زمن النبي ت ا ت ر ف ب ع ذ ه م ر ا ه اصلا و أ ص ي ا ولا يحميها زوجها أ ي ض ا طيب تقطع الحج يعني بحج ترى الدم يوما تراه دما و يوما ن ق ا ا هذا فيه ح ا ل ة إ ذ ا كان هذا الدم معنا دائما لا ينقطع فهذا يسمى الاستحاره وعلى هذا المرء لا تدع صلاه ولا تدع صياما دم و عرق يعني ج و ح و إ ذ ا كان ليس مستمرا ي أ ت ي ه ا بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح فهذه محل خلاف إ ذ ا عندنا ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى أ ن يستمر مع ا ل أ م ث ى دائما اتم هذا دائما هذا حيضر ا س ت ح ا ر ة ا س ت ح ا ر ة ما معنى ا س ت ح ا ر ة انه لو يرد جرح لا يصبها عن ص ر ا ث ولا عن أ ص ل ي طيب يعني ش ك و ن ظ ا ه ر ة طيب إ ذ ا كانت ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة ليست مستمرا مع الانسان ليست مستمره م ق ط ع ه ولها وقت صوم صحيح اسمع ن ا ه ا يعني لا يكون انقطاع الدم أ ق ل من يوم طور إ ل ا أ ن ترى ما يدل عليه مثل أ ن يكون انقطاعه في آ خ ر عادتها أ و ترى الشخص ا ل غ ي ظ ا ء يعني ا ل ط و ر الصحيح أ ن يكون يوم أ ك ث ر من يوم ل أ ن ه يجب ا ل م ر ا ه ان ينقطع الدم عنها